مفرج الكروب وامفرح القلوب الحسن الأول من كتابي مفرج الكروب وامفرح القلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنام بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك الجنة بعوذ بك من النور اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرضين السبع وَمَا فِيهِنَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْرٍ قَدِيرٍ ah. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Badi'a ya, ya, ya Hayu Ya Qayyub اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به يجبت وإذا سعيت به يعطيت لا إله إلا الله والله أكبر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 اللهم إني عبدك بأن عبدك بأن أماتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قطارك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء فجني وذهاب الهدي حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرجوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله أن يم وكيل، حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلي وكبره تكبيرا حصبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل يا كائنا قبل كل شيء ويا مكون كل شيء ويا كائن بعد كل شيء يفعل بي كذا وكذا يا ربي كل وتكون وأذ تعي ولا تموت تنام العيوم وتنكذر النجوم فأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم لا إله إلا الله العظيم الحزيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب العرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله الحبيب الكريم سبحان الله رب السماوات السعيد ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عزجارك وجلة نارك ولا إله غيرك لا إله إلا الله العلي الحديد لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم الله إليك أشكو طعف قوتي وقلة حينتي وهواني على الناس أن ترحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته عمري إن لم تكن غضبانا علي فلا بالي غير أن عافيتك فبسعني أعوذ من رمجك الذي أشرقت له الظلبات والصلاح عليها الدنيا والآخرة أن ينزل به غضابك أو يحل به سقطك ولك العتبة ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الله الراحيم اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقوى الله اللهم شفعه فيه يا نور السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جمال السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكراد يا غوف المستغيثين ومنتهى رغبة الراغبين ومنفس المكوبين ومنفرج المغموني وصريخ الملت ومجيب دعوة المضرين وكاشف الكرب العظيم اكشف كربي وهمي وغمي فإنك ترى حالي يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره يا من لا يعلم كيفه هو, إلا هو وَمَا لَا يَبْلُغُ قُدْرَتَهُ غَيْرُهُ فَرِّجْ عَنِّي اللَّهُمَّ يَا شَاهِدًا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعلني من أمري فرجه ومخرجه وارجقني من حيث لا أحتاسب اللهم إني أسألك باسمك الواحد الأحد وأدعوك اللهم باسمك الصمد وأدعوك الله باسمك العظيم المتر الذي ملأ الأركان كلها إلا ما فرجت عني ما منسيت فيه وما أصبحت فيه اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلمت بعظمتك على الأظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الحدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك من قاد كل شيء لعظمتك وَخَطَأَ كُلُّ ذِي السُّلْطَانِ السُّلْطَانِ فَسَارَ عُمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كُلُّهُ بِيَدِكَ اجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ هَمٍّ أَمْسَيْتُ فِيهِ فَرَجًا مَخْرَجًا اللَّهُمَّ إِنِّي عَفَاكَ عَبْدُكَ وَتَجَاوَزَكَ عن خطيتي وسترك على قبيحي عملي أطمعني أن أسألك ما لا استوجبه مما قصرت عنه أدعوك آمنا وأسألك مستانسا فإنك المحسن إلي وانا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بني عميك وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك فأعود بفضلك وإحسانك علي إن أنت التراب الرحيم سبحان الواحد الذي ليس غيره إله سبحان القديم الذي لا بارئ له سبحان الدائم الذي لا نفاذ له سبحان الذي كل يوم هو في شأن سبحان الذي يحيي ويميت سبحان الذي خلق ما نرى وما لا نرى سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره الحمد لله الذي هو ثقتنا حين قطع عنا اللحيان الحمد لله الذي هو رجاعنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا الحمد لله الذي يكشف طرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجا يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ويا من لا يعرف قدرته إلا هو فرج عني ما أنا يا صاحبي عند كل شدة ويا ريافي عند كل قروبة صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يراموا وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت يا الله يا الله يا الله يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم يا غياف المستغيثين يا مسقب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاطي الحاجات اكفني بحلالك عن حرامك بفضلك عن سواك يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألتف بي بلطفك الخفيه يا لطيف من القدرة التي استويت بها على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك من هو إلا كفيتني ما أهمني يا ساب غني يا داف عنقم ويا فارج الغمم ويا كشف طلم ويا عدل من حكم ويا حسيب من, طلم ويا بلي من ظلم ويا ولي من ظلم فيا أولا بلا نهاية ويا آخر بلا نهاية ويا من له اسم بلا كنية نجني من ذل فرجا ومخرجا اللهم إن يسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالضه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور تعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الأمضار وعدد ورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار ولا تؤري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبال إلا يعلم ما في وعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده ومن كادني فكده ومن بغى علي بهلكة فاهلكه ومن نصب لي فخه فخذه وأطفئ أني نار من شبني ناره وإكفني هم من أدخل علي همه وأدخلني في درعك الحصينة واسترني بسترك الواقي يا من كفاني كل شيء إكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة وصدق قولي وفعلي بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عني كل طيق ولا تحملني ما لا أطيق أنت إلهي الحق العقيق يا مشريق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يخلو منه مكان أحرصني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام إنه قد اتيقن قلبي أنه لا إله إلا أنت لا أهلك وأنت معي يا رجائي فارحمي بقدرتك علي يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عليم يا حليم أنت بحاجتي عليم على خلاصي قدير وهو عليك يسير فابن علي بقطائها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسبين ويا رب العالمين ارحمني ورحم جميع المدنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك وعجل علينا بفرج من عندك بكرمك وجودك وارتفاعك في علم سمائك يا رغم الراهنين إنك على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعت القبضة الرحمانية وأفضل الخنيقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن الألواح الإصطفائية صاحب القبلة الأصنية والبهجة السنية والرتبة العلية من إن درجت النبيون تحت لوائه فمنه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت ومت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيته مسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور النور وسرر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح عباد اليسار سيدنا محمد المختار وعاله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله الدر الأعلى لسيدي محيدين بن العربي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فحمني بعمايته كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أمان بسم الله وأدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسبل علي يا حليم يا ستار كنفي ستر عجابي صيانتي نجاتي واعتصموا بحفل الله وابني يا محيط يا قادر علي سور أماني إحاطتي مجد سرادقي عزي عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله واعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بِكِلَاءَةِ إِعَادَةِ إِغَافَةِ وَلَيْسَ بِظَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِهِ لِلَّهِ وَقِنِي يَا مَانِعُ يَا دَافِعُ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ وَآيَاتِكَ وَكَلِمَاتِكَ شَرَّ الشَّيْطَانِ وَالسُّلْطَانِ فإن ظالم أو جبار لغا علي أخذته مِنْ من عذاب الله ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوانهم فَإِنَّ هَمَّلِي أَحَدٌ مِنْهُمْ مِسْوًى إِنْ خَذَلَهُ اللَّهُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ وَقِنِي يَا قَابِضُ يَا قَاهِرُ خَدِيعَةَ مَكْرِهِمْ وَرُدُّهُمْ عَنِّي مَذْمُومِينَ مَدْحُورِينَ مَدْحُورِينَ بِتَخْسِيرِي تَغْيِيرِي فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله لاذقني يا صبوع يا قدوس لذة من آجاتي أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين في كلف الله وأذقهم يا طار يا مميت لكالا وبالا سوالا فقط عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتووجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلالي سلطان ملكوت عز عظمته ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلالي جمالي كمالي إقبالي فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَّعَ لَيدَيْنَا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ وَالْقِيَا عَزِيزُ يَا وَدُودُ عَلَيَّ مَحَبَّةً مِنْكَ تُلْقَى وَتَخْتَارُ بِهَا قُلُوبَ عِبَادِكَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمَعَزَّةِ وَالْمَوَدَّةِ من تعطي فتاني في يحبونهم كعب الله والذين آمنوا وشكوا عبا لله وأظهر علي يا ظاهر يا باطن أثار أسرار أبواري يعبونهم ويعبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وأوجه اللهم يا صمد يا نور وجهي في الصفاء جمال أنس إشراقه فإن حاجوك فقل أسلمت الوجهي لله وجمني يا جميل يا بدي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام للفصاحة والبراعة والبلاغة وأحمل أقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمتي دقتي ثم تلين جلدهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزتي وما النصر إلا من عند الله وأذم علي يا باسد يا فتاح بهجة مسرتي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري في أواطفي أن نشرح لك صدرك وبأشائري بشائري يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل الله يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمانة والإطمئنان والسكينة والوقارة ليكون من الذين آمنوا وتضمعن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرعوا إثباتي يقين تنكينك من فية قليلة غلبت فية كفيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يديها ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجودي شهود جنودي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائن وكيف أخاف ما شرتم بل أتخاف أنكم مشرتم بالله ونصر ميّان يوم الملا ويان يوم النصير على عدائي نصر الذي قيل له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب بتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيدا بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي يا شافي الأدواء بعوائدي فوائدي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصطعا من خشية الله واملن علي يا وحاب يا رزاق لحصول أصول قبول تيسير تذير تسخير كُلُ وَاشْرَبُ مِن رِزْقِ الله وَأَلْزِمْنِي يَا بَاحِثُ يَا حَدُّ كَلِمَةَ التَّقْوَى كَمَا أَلْزَمْتَ حَبِيبَكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ها قلت أنه لا إله إلا الله وتولني يا من يالي بالعناية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إداد ذلك خير من ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كم ما أكرمت الذي يغلون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب يا حبيب توبة نصوحا يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أم ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله واختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكني يا سميع يا عليم يا قريب جنات عدن أعدت للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Nafi ya Nafi ya Nafi ya Nafi ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim أسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلم عزيزا وأملا بريرا وقبرا نيرة. بحساب يسير وملك في الفردوس كبيرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.